أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن İl-əl-ləziyna zəlamu minhəm vəqlulun əməndə bil-ləziyi unzilə iləyina və unzilə iləyikum və iləhəna və iləhəkum və ahidun və nəhnu وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولئك من يؤمن به وما يجحد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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أََ نَزيرُ النُبِين أَلَم يَكفِهِمْ أَا أَنْ زَلنَا عَلَكَكِتَ بَيُُتْ ل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 وَل يَأتَّهُم بَوْتَةَ وَهُمْ ل يَشعرُون يَسْتَعجِونَكَ بِالعَذاب وَإِنَّ جَهََّ مَلَ مُحطَةٌ يَوْمَ يَوْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَلْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ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 نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِى الثَّلَلِ فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام مِيم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وهم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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمرها وجاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ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 كَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْدَرُونَ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 مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَمِنْ آيَاتِه مَ نَابُكُم بِالَّْلِ وََّ لِ وَبَتِ غَاءُكُم مِنْ فَوولِ إِ فِي زَالِِكَ لآيَاتِ لِقَومِي يَسْمَعون وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَا سَلِيم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِي طُّرَةِ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا مَنِيبٌ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ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 أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ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 Həl mən şürekəiküm mən yaf'al min zəlikum min şey, səbuhənə hü və ta'ala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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَتِلْكَ أَمْثُلُهُمْ يَمْهَدُونَ لِيُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَأَهُ نَسْتَر وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْثَرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنَّ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 فَهَاذا يَْمُ الْ البَعْثِ وَلَكَّكُم كُ تُمْ ل تَلَمُود فَيَوْمَ إِزَِّ يَ فَعَُّزينَ الظلَمُ مَعزِرَتُهُم وَلهُ وَلَا قَادِ الظرَبنَا لَِّاسِ فِيهزَل القُرآانِ مِنْ كلُلِّ مَسَل وَل إِ جِتَهُم بِآيَةَِّ يَقُولدَّزينَ كَفَرُون إِ أَن تُمْ إِللاا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ فَاصْبِرْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا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 وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِ مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ هَذا خَلْقُ اللهِ فَأَرِنِي ماذا خَلَقَ الَّذينَ مِن دُونِهِ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 ثم ilلَya naruj km فَ ubbi km bima kutummtaun Ya إذا قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله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 ناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور لقد في مشيك وضو من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبوا عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى عَلَى كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِذَا طَائِلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 وَمَن كَثُرَ فَرَّ فَلَا يَحْزُنكَ كُبْرُه إِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغنج الحميد ولو أن ما في مِن من شجرة أقلام والبحر يمده بَعْدِهِ بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 Alam tara anna Allah yulijul layla fi nahaari wa yulijun nahaara fi l-layli wa sahhara sh-shamsa wal qamar kullun yajri Allah bima ta'maluna khabeer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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البج فمنهم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر يا أيها الناس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 وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا mətədri nəfsun məzə təkəsib vədə Və mətədri nəfsun bəyə ərzin təmət İnnə Allah əliyəm əlxəbiyyir Bəsmə Allah ələhəm ələhəm الف لام م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه ذَلْهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّنَواتِ وَْأَرض وَمَا بَينَهُمَا فيِي سِتَّةِ أََّ مِنْثَُّ ْتَوى عَ العابُش مَا لَكُم مِنْ دُِهِ مِنْ وَلِّم وَلَا شَفِي أَفَلَا تَتَذَكَّرُون. Yudabbiru l-amra minas-samaa'i ila l-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kaana miqdaruhu alf sanatin ذالک عالم الغیب والشهاده العزیز الرحیم اللذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُنْقِنُونَ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 inna naseenakum wa zooqoo 'adhabal khuldi bima kuntum ta'malun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 مَِّا رَزَقُنهُم ي فِ قُون فَلَا تَعلَمُ نَفْسُا أُخفِيَ لَهُم مِن قُروَةِ أَعيٌ جَزَ أَم بِمَا كَُوا يَعمَلون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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا يُعِذُّ فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 Mə gələ alləh lirəcəli min qalbəyin və jəufə və mə gələ əzvəcəkəm ələyətə zahirun minhün əməhətəkəm və mə ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا إخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 كفيل الكتاب نسورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فأخذنا منهم ميثاقا وليظا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 اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَلَكِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَوَاتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُنَّ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بُطُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال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 وَلَقَدْ كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلَّنَ الْأَدْبَ لَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّئِن يَنفَعكمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن زَ الَّذِي يُعِصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعرضين منكم والقايلين لاخوانهم هلم إلينا. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَنِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا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 وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا يَا قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ غَرَسَّ لَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن مِن كَُّ بِفاحِشَتِبٍ بَيّنََةٍ يُظَاعف لََا العذابُ ضَعفَم وَكَانانَ ذَلِكَ عَ اللَّ يَسيرَ صَدَقَ اللَّهُ العظم